من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المال الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراج وقمر منيرا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 ورسول الله المجتبى وعبد الله المرتضى وعلى آله وصحبه ومن به مهتدى عباد الله إن بناء أمة راشدة وإقامة مجتمع صالح وإيجاد مسلم نقي تقي حلم يراود المصلحين وأمنية تخالج الفلاسفة والساسة والمفكرين وإذا عجزت النظم البشرية والقوانين الورضعية والفلسفات الأرضية عن تحقيق هذا الحلم الجميل والأمنية الغالية فإن الإسلام لا يعجزه شيء من هذا سيما وقد أوجد الإسلام جيلا فريدا. ومجتمعا طاهرة وأمة راشدة نقيه تمارس الحياة وفق المبادئ والقيم والأخلاق وإن تعاليم الإسلام تربي الفرد المسلم تربية صالحة لأنها تغوص في مكنونات ضميره وتحيط بدواخله وحتى بتفكيره وهمساته وتهذب في المسلم كل شيء وإن أجل ما يهذبه الإسلام في المسلم عقيدته وهو فكره وتصوره واعتقاده في ربه سبحانه ثم بعد ذلك تنق المشاعر من القراهية والبغض إلى الوئام والسلام الحقيقي الذي ننشده، وإنا كأمة مسلمة في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين نشتكي إشكالات في إطارنا الاجتماعي وتعقيدات في علاقاتنا الأسرية والمجتمعية وإن الكثير من الناس يشكو الضغائن والكراهية والأحقاد والغل الذي يسيطر على القلوب الإسلام يريد سلاما حقيقيا وهو آمن اجتماعيا ويقول جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن قضية تأليف القلوب وما يسمى بجمع الصف الوطني وإلى غير ذلك من المفردات التي نحن نعيش نيران القطيعة والتهاجر والجفاء في مجتمعات المسلمين ولا سيما بعد بروز فتنة دارفور عندنا في السودان وما وانعكاسات هذا على نسيجنا وعلى تكويننا وعلى كياننا وعلى أمتنا قاطبة صار الكثير يتغنى ويردد أنشودة حلو هذه الأيام تسمى أنشودة السلام ولا سلام لا سلام لأن السلام الحقيقي الذي ينشده الإسلام هو سلام القلوب يرب النفوس ويزكي القلوب ويطهرها من الضغائن والأحقاد فيقول جل وعلا في التنزيل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن انتزع الغل من القلوب يحتاج إلى ممارسة راقية ويحتاج إلى تبديل لكثير من العادات والموروثات البالية التي تشكل الحواجز الاجتماعية في مجتمعاتنا مما سبب هذا الجفاء وهذه القطيعة الموجودة بين الناس فبرزت القبلية بصورة كبيرة مزعجة في بلاد المسلمين وفي ديارنا بالذات وصار لهذه القبيلة كيانا ودويا وصوتا وشعارا وتكتلا وإلى غير ذلك في كجبار في المناصير في شرق السودان البيجا وإلى غير ذلك من المفردات التي بدأت تظهر علينا ونحن على مستوى قياداتنا نسعى إلى إيجاد سلام بتقسيم الثروة والسلطة وهذا غير صحيح بالمناسبة الصحيح أن نبسط العدل في معاملاتنا وأن نبسط الإسلام في علاقاتنا تبسمك في وجه أخيك صدق إن من السهولة أن تستوعب مسلمًا وأن تستقطبه بالتعامل الطيب ولذلك جاء في التنزيل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الآية تدعو إلى تحريك المجتمع نحو النقاء ونحو الصفاء وترشد أفراد المجتمع إذا أساءك أحد أن تعامله بالتي هي أحسن وهذا كفيد بأن يحول دوره وأن يحول مواقفه من المواقف العدائية إلى المواقف الإيجابية فأنت بمقدورك أن تكسب الإنسان بمعاملة بسيطة إن الظلم يولد المرارات ويولد الغبن وإن العدل ينشر الوئام والسلام في المجتمعات أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها ولذلك قال المفكرون العدل يغني من الشجاعة إذا كان عدل لا يحتاج الناس إلى الشجاعة لا إلى الصدام ولا إلى القتال ولا ولا إلى غير ذلك من المفردات نحتاج بصورة مبسطة أن نتصالح مع أنفسنا قبل أن نتصالح مع غيرنا والتصالح مع النفس أن تكون مسلما سويا لا تحمل غلا ولا حقدا ولا كراهية ولا حسدا على أحد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تباغض ولا تحاسد وكونوا عباد الله إخوانا كما جاء بذلك التوجيه النبوي إننا نحتاج إلى أن ننشر الآدام الإسلامية أن ننشر الآداب الإسلامية وإن أجل أدب ينبغي أن ننشره آداب الاعتذار أن يعتذر المخطئ ويقول أخطأت سامحوني أخطأت في كذا إن الأنفة التي تجعل الكثير من الناس يخطئ ولا يعتذر هي التي ولدت ما نعايشه في واقعنا أن ننشر ثقافة الاعتذار وأن نرى أن الاعتذار ليس فيه نقص وليس فيه تقليل من الش من شأن الإنسان يقول الأحنف ابن قيس إياكم ورأي الأوغاد قالوا وما رأي الأوغاد قال الذين يرون العفو عارا الذين يرون التنازل عارا نحن نحتاج ببساطة أن ننظر إلى كليات بلادنا وما فيها من إشكالات كبيرة عظيمة تكاد تعصف بالسودان كسودان حتى أخشى أن يأتي علينا يوم يقال كان هنا سودان أخشى من التقسيم أخشى أخشى من عراق يتكرر ومعاسي تعود في بلادنا بسبب تناحر بين الناس لكنه ولد حساسات حساسيات وأحقاد من الصعب جدا أن يعالجها غير الدين أن يعالجها غير الدين بإفرادات بسيطة، فليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهذا هو الأدب الثاني الذي نحتاجه. نحن نحتاج إلى أدبين: أدب الاعتذار وأدب قبول الاعتذار، أدب الاعتذار وأدب الصفح وأدب العفو وأدب التجاوز وأدب التسامي على الجراحات الشخصية. دعك من البلد ومن دارفور ولو كنت مسؤولا مع هذه القوات الهجين التي سوف تدخل بلادنا ولا نعرف أمد خروجها متى سوف تخرج بعد أن تدخل وما الذي سوف يحصل بعد ذلك وما هي السيناريوهات المتوقعة لهذا الدخول وما الذي سوف يعقبه وهل هل سيرضى عنا اليهود والنصارى وإن فعلنا هذا وإن سمحنا بدخول أم قوات أمريكية هل سيرضوا عنا؟ لو كنت مسؤولا لاخترقت المفاوضات ولأعطيت أهل دارفور كل الذي يريدون وبغير تردد لأعطيتهم كل الذي يريدون وبغير تردد أي حاجة دائرنا مش منصب تعال مسي قروش هاكل أخترق المفاوضات وتك ونكفي بلادنا الشر أعطينا الكفار ما لا يستحقون في النفاشة أدينا الحركة الشعبية ما لا تستحق ألا نعطي أهل دارفور ما يستحقون نحن نحتاج إلى تعديل في العملية السياسية وإلى ذكاء يحفظ بيضة المسلمين لا قوات هجين ولا غيرها نحفظ للبلاد سلامتها باختراق المفاوضات ماذا يريد أهل دارفور ماذا يريدون مناصب الدول مناصب شو يعني جروش شنو المصلوب شنو نحتاج إلى تعجيل هذا الملف بسرعة وإلا فالعواقب سيئة لنعود على مستوى الأفراد هل الأفراد في علاقاتهم البسيطة ملتئمون هل هنالك وئام هل هناك علاقات طيبة بين الناس إن الإسلام جاء لتعزيز هذه المعاني الطيبة في النفوس فليعفوا وليصفحوا والعفو الترك والصفح أبلغ من العفو والفرق بين العفو وبين الصفح العفو أن تترك ولكن في نفسك شيء أما الصفح أن تترك بالكلية وليس في نفسك شيء وهي درجات فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم هذا والله صحيح قال عليه الصلاة والسلام والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود من أقال عثرة مسلمٍ أقال الله عثرته يوم القيامة مسلم أخطأ فيه الخطأ وقع ما بقي إلا الصفح والعفو قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم من رواية ابن مسعود ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة نحن نعتقد أن في العفو ضعف وأنه يعطيك إحساس بالمهانة تقول لزول أعفو يقول لك لكن سوى وسوى وسوى أصلا العفو بعد الظلم فمن عفا وأصلح فأجره على الله قال أبو بكر الصديق يوم القيامة ينادي مناد من كان له على الله شيء فليقم قال فلا يقوم إلا من عفا عن الناس أصلا العفو زول بيكون منغسك وبيكون أصلا ضايده عمل سو سوء يقول لك في زول أنت مبسوط منه يقول لك أعف منه أصلا العفو معناه توجد مشكلة بينكما ونحن نحتاج إلى تعزيز هذه المعاني قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاصفح الصفحة الجميل الصفحة الجميل الذي ليس معه عتاب تعفوا وما تعادبوا وما يكون في نفسك شيء دعفوا لوجه الله اسمه عفو لوجه الله. نعلم أنفسنا أن نتسامى على نفوسنا وإذا ما غضبو هم يغفرون. قال الشافعي من استغضب ولم يغضب فهو حمار. زوج نبز ويطح. أدي ما قال لك زوج نبز وكيف تضحك له؟ ده, ده ده ده ما دين؟ هذا يخالف الطبيعة البشرية. من استرضى ولم يرضى فهو حمار ومن استرضى ولم يرضى فهو شيطان وزول بعد ما يغلط فيك يقول لك أنا متأسف تقول لك أنا متأسف بلا هني. ما ما أقبل أمشي لنا كده يا خنا والله ما عليك أنا غلطان يقول لك بعشره ما في غلطان ولا كده ده شيطان كمان زول قال لك متأسف تعالي شنو دقلوا طالع في حلقه قال لك متأسف ده نوع نوع ثاني تلقاه ما مصالح مع نفسه عنده حساسية مع الناس يلاقي زول في بيت بيكا لأول مرة في بيت عرس في الشارع يقولون لهم دمرو ده يقول له دا فلان فلان يقول والله نفسي أبته بتعرفه يقول لك لا والله بس كده لوتي الله أبيته لوتي الله حسن يلوتي الله بس أنت أبيعت الوكيد لله أنت تخاف الله وماذا؟ أبيعته بلا سبب معنى الوكيد الله. لدي ما الوكيد الله؟ تلقى واحد ثاني دل تصلح بين الناس كثير جدا تمشي تقول أخوانا نحن جداً للصح بناتكم يا أخي دا على مستوى خل دا الفر والدولة والجماعات والكيانات والحركات المتمردة خل والمسلحة على مستوى اثنين الشاكل في حي دايل تصلح بيانات يسلوا روحك دايرين مفاوضات ثقيله تساسق اليوم كله عشان تصلح لي بالتي في الحله الشاكم وممكن يكونوا بيصلوا في الجامع مع بعض وممكن يكون الاثنين بيصلوا في الصف الأول عشان تصليح يسلوا روحك أي زول يسمع الكلام في النهايه لما تضغطهم بقول لك والله يا, يا مولانا هما بيستاهل لكن قالوا عشان خاطر عين يكرم ألف عين أنا عفيت منه بس عشان منتم ده ما ماشي تعفى لوجه الله ما للناس العفو الصادق والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإحسان أن تعفو عن من ظلمك لوجه الله تعالى ترجو برها وذخرها وثوابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لنبدأ بحل مشكلة دارفور من الجامع أي زول قاعد في الجامع بالمناسبة تخطبها عنوان الناس بيستغربوا اسمها الأمن الاجتماعي أسميتها بالأمن الاجتماعي الأمن الأساسي أساس الأمن عشان تكون زور مطمئن لا زور يتعدى يتعد عليك لا على عرضك لا على مالك لا على نفسك لا على دمك ويتكون الناس مطمئنين ولا في عساكر حايمين يكون في أمن اجتماعي سلامة الصدور ونقاء الضمير وصفاء النفس تجاه الآخرين تحقيق هذا أعظم إنجاز كيف يحقق يحقق عبر هذه المنابر عبر المساجد عبر دور التربية والتعليم وصروح المعرفة عبر الإعلام وسائله النقالة والمسموعة والمقروعة منها نعزز جوانب النفس النقاء والصفاء في النفس البشرية ليحصلنا والتقاء بصورة القائية يحب الناس بعضهم البعض يتحايش الناس بكل بساطة يتعايش الناس الإسلام دين رفيع لكنه لم يجد من يمارسه على الحقيقة في الأرض تنزيل قيم الإسلام في جيل قبل كده نزل قيم الإسلام في الأرض وعاشوا حياة آمنة مطمئنة الخلاف يقع لكنه يعالج بطرائق الأدب وبطرائق الحوار والوصول إلى حلول أما إذا أردنا سلاما حقيقيا وأمنا حقيقيا علينا أن, أن نحقق الأمن الاجتماعي بيننا التحاج بيننا شوفوا الإسلام يرفع من قيمة هذه الأخلاق كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في الأدب المفرد قال من ستر عورة أخيه المسلم كمن أحيى موؤودة من قبرها مسلم عمل حاجة غلط أنت شفت بعينك تستر تعطى من الأجر كمن أحييت موؤودة من قبرها شوف المسائل الاجتماعية كيف تجد حظها ثم يقول ألا أخبركم بما هو أفضل لكم من الصيام والصلاة والصدق صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين رواه أبو داود والترمذي الآن نحن نعيش حالة فساد ذات بيننا أحقاد وضغائن وكراهيات زرعت في أوساطنا هل تستطيع أنت الآن جالس فكر في أناس بينك وبينهم مشاحنات أجلس قاعد في الجامعة ده فكر قول يا ربي أنا مشاكل منو منو العيد ما بدخلني عليه منو بينو, بينو بينو قطيعة أنا مقاطع منو تأملها بس كده خلي دارفور إخواننا أنا جدته ببل كده كان ده في المنبر وأعيده ثانية مشكلة دارفور ما في أطلين اسمه دارفور مشكلة دارفور فوردي والقلوب دي كلنا دارفور فوردي بالمناسبة كلنا شائلين دارفور دي وقلوبنا التعامل اللي بيحصل بيناتها في السارع واحد سائجة عربية يأتي واحد يقطع له غلط ينبزه ويطلع راسه بالشباك بتاع العربية أنعلمك السواق منه يقول له قرحتون أمش أمش اه. خلاص أمش وينبزه دي ما دار فوردي. لأنها موجودة في نفوس الناس قبليات وحساسيات وأحقاد وضغائن والله الحل في الإسلام تقولين الحل في الإسلام نهز دار فورناس قرآن جندويد وضدهم كلنا نهز قرآن والحكومة المركزية مسلمين الحل في الإسلام في آدابه وأخلاقه في آداب الإسلام وأخلاق الإسلام أن تتنزل في واقعنا وفي حياتنا كذا أي يمسك نفسه هل عندك مشكلة مع زول مقاطع لك زول مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود في السنن من رواية حدرد بن أبي حدرد قال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه أي زول مقاطع مسلم سنة كأنما سفك دمه وقتله مع سبق الإصرار والطرص أنت قال الكتل ده اللي بكلاش نكوف ولا بقزائب بتاعدان من هجر أغاه سنة كمن سفك دمه ولأنه فعلا زول بهجر لزول سنة كان لقاوه ولقا فيه طريقة بسفك دمه لكن بيكون خايف ساكت من القانون والناس والعار والفضيحة والحجته زي دي. لكن زول بهجر لو زول سنة مسلم زي من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. بعد سماعك لهذه الخطبة أخرج من المسجد وقد عفوت عن كل الذين ظلموك وإذا كان بينك وبين أحد قطيعة فبعد سماعك لهذه الخطبة اتصل عليهم من تلقاء نفسك واترك الهجرة واترك القطيعة نحن نحتاج إلى أخلاق الإسلام نحتاج إلى آدابه الصحابة الكرام تعلموا من النبي العظيم هذا الخلق وإذا ما غضبوا هم يغفرون قالوا سكت الماما الشافعي نتبس يو مبرد عليهم شوف ال ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب زول نبزك وردت عليه إخواننا ده أكلمكم حاجة النبز النبز ما بيجروا لو جامعة يعني أنت شتى نبزك زول ما بتفش تقرأ كتاب ينبرزوا كيف النبز ده ده اللي هو ينبذ نبذ نبذ سيء الدائر دراية وعلم وادب إنك تمسك نفسك أما النبذ ده والله ما ده له جامعة أي ذوي بنبذ الماقر جامعة والقر جامعة كان معدهم أخلاقاً الاثنين بيستووا وبينبذوا الأدب إنك تمسك نفسك قالوا سكت وقد خصمت، فقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه والعفو عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه هما ترى الأسدى تخشى وهي صامتة والكلب يحثى ويرمى وهو نباحه الأسد هذا ليس لكن يخافوا منه قشموا هذا ليس يفتحوا لكن الكريب بكورك اليوم والنهار الناس ينبذونه بس يحبون أن ينبذون ينبذون بالناس واحد يقول له زول يا ياخد التلك الأدب مهم الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل فيخنقه ويجبذه وعليه برد نجراني من بلاد نجران غليظ حاشية حتى يؤثر هذا على صفحة عنقه بالله هذا زول يخنق النبي عليه الصلاة والسلام ياخد عنده حق وقدام أصحابه الصحابة مؤدبين ما بيعملوا حاجة إلا يكلمونه لكن يتغهزوا قال يا محمد مر لي من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك تبسم عليك الصلاة والسلام دي رجالة اتبسم قال عبد الله الجدلي سألت عائشة رجال الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا كلام كعف في لسانه تجيب أصطر ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بسيئة ولكن يعفو ويصفح اليهود لقول كان مكتوب في كتب يا أخي أنت تقدر عليه لا فحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجازي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح تقدر على الكلام ده؟ قال مروا له من المال فإنه ليس مالي ولا مال أبي الموضوع انتهى يا أخي في زول عنده سلطة وممكن يأمر وينها والناس قطعوا زول العمل كام بحتة حتة يقول كذا يا أخي لم يدخل مكة بعد صراعها العم المرير وذكرياتها المرة ثلاث عشرة سنة في مكة دخل مكة وقال اذهبوا فأنتم طلقاء ألم يقول هذا عليه الصلاة والسلام في غذوة ذي أمر أصاب الجيش مطر فتفرقوا تحت الأشجار، فرقد النبي صلى تحت شجرة، وأخرج إزاره ووضعه فوق الشجرة حتى يجف، وقد تبلل، وكان هؤلاء القوم فيهم رجل شجاع يسمى غورث ابن الحارث نزل، وكان فارسا عظيما نزل غورث ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راقب، فاختارت سيفه، فاستيقظ النبي. ليس بين غورث وبين النبي أحد قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله فارتجف وقع السيف من يد غورث وانقلب على عقبه فأخذ النبي السيف وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير مني وإني أشهد أن لا إله إذا الله وأنك رسوله لما رجع إلى قومه قال لقد جاءني طويل القامة أبيض فضربني بيده على صدري فانقلبت فعلمت أنه ممنوع مني وأنه ملك الذي فعل هذا به ملك يا أخي شيل السيف ويقول له خليني خلني كن خيرا مني تركه. فعلا هو خير منه وخير من كل الناس وخير من كل الخلق صلى الله عليه وسلم بالتالي هل لنا أن ننشر أدب الاعتذار؟ البغلا يقول أنا غلطة، سامحوني. يسمو عند الناس، وقبله وقبلهم يسمو عند الله. والذي أخ والذي ظلم يقبل الاعتذار ويقول عفوت عنك. هل لنا في أن نعزز مثل هذه الأخلاق الفاضلة؟ عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه سرقه سارق. سرقه لص فدعا على اللص الحرام سرقه دعا على الحرام وقال اللهم إن كان محتاجا لما سرق فبارك له فيه وإن لم يكن محتاجا لما سرق فتب عليه واجعلها له آخر سرقة, سرقه. جدع على السرق ويقول لو كان محتاج أعفل وبارك لي وكان ما محتاج ما قال توريني فيه وتاخذ لي حقي في الدنيا قبل الآخر وتوريني فيه وفي الدنيا قبل الآخر ما قال لي كده قال لي كان ما محتاج تعفل لي ولكن ما يسترق تتوب عليه يا أخي لكن ناس يرحموا حتى الذين يؤذونهم والله الكلام ده سهل ساهل, ساهل. انك تسمع الكلام ده تقول اعفو والرأي تطلع من الجامعة ده يعفو سكزول تشاكله بلا بس بسبر الجامعة ده يعفو سكزول تقول لي يا اخي حقاره شنو يا اخي التحقق يقول لك معلش معلش دينا اخلاب يا شنو يقول لك يا اخي قال لك معلش يا اخي الشيطة والله ما سهل قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اني لأسمع بالغيث يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح لهم وليس لي فيها زرع ولا ضرع لو سمع ساكت مطرجات في محله هو ما عنده فيها زراعة ولا بهايم يقول الحمد لا يفرح لأنه ما حسب وإنه لتمر علي بالآية في كتاب الله فأصيب فيها فهما فأسأل الله أن يبلغ فهمي كل مسلم وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالحق فأدع الله له بظهر الغيب وليست عند وليس لعنده قضية أو ليست لعنده لي قضية يا أخي ناس بيحبوا الخير للمسلمين يحبوا الخير للناس أن ينتشر الخير يعاملون الناس بنفوس نقية وصدور لا يملأها الغل ولا يملأها الحسد ولا تملأها الكراهية ولا الشحناء بين الناس والله لو نظرنا إلى واقعي أمتنا نأسى وإني سأطلقها داوية من على هذا المنبر والله لن تستقيم لنا نهضة ولن يحصل لنا سلام ما لم نتجرد من قوائفنا وأحزابنا وتنظيماتنا لصالح ديننا الواسع أعيد الكلام ثانية الكلام ثانية لن تحصل في بلادنا نهضة ولن يحصل في بلادنا وديارنا خير ولا عمان ولا سلام، ما لم نتجرد وننسلخ من كياناتنا وأحزابنا وطوائفنا الضيقة إلى رحاب ديننا الواسع الدين يجمعنا جميعا والعباد في الله مشتركون العباد في الله مشتركون كما تجردنا من تنظيماتنا وأحزابنا وكياناتنا وطوائفنا وطرقنا وجماعاتنا وتجردنا لصالح ديننا حتى ولو كنت داخل جماعة في إطار التدافع وفي إطار العمل العام لتقديم الخير فقط ليس من باب الغايات ولا من باب الأهداف ولا من باب الكليات الكليات في هذا الإسلام الذي نشترك فيه جميعا أسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميلة وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ظفر عبد الملك بن مروان بأسارة عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على دولة بني أمية قتل ابن الأشعث وديء بالأسرى ووقف بين يديه فاستشار عالما من العلماء رجاء ابن حيوة قال يا رجاء ما الأمر وما الرأي قال له أعطاك أعطاك الله ما تحب من الظفر فاعطه ما يحب من العفو أعطاك الله ما تحب من الظفر فاعطه ما يحب من العفو ولأن العفو من أسمائه تعالى والله عفو غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ومن أراد العفو من ربه عليه أن يعفو عن خلق ربه جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان في من كان قبلنا لقي الله فقال الله له بما جئتني قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يكتمون الله حديثا قال رب قد آتيتني مالا وكنت أعامل الناس وأبايعهم وكنت أرسل فتياني ويسر على الموسر زوال عنده برضو أطلطة عنده لو قال لي قصط لي بقصط لي وأنظر المعسرة قال الله له نحن أولى بهذا منك تجاوز عن عبدي قال الرجل كان من خلق التجاوز كان من خلق الجواز نعم الشخص كان يعامل الخلق الموسر عنده بيتسر معه والما عنده بالدمة هلال يعني زول جاء أجل الشيك ما تدخل لأنه كان دخلته هو حقك كان دخلته ما بيدفع لك ما بيكون قاعد وسجد أدي فرقة أدي فرصة وفعل ذلك ديانة وعبادة فلقي الله فقال نحن أولى نحن أحقه بذلك منك تجاوزوا عن عبدي قال لهم تجاوزوا في الحساب بعدين تجاوزوا له برضه زي ما كان بيتجاوز فوتوا له حاجات كان بيعملها كتير قال له فوتها ربنا قال فوتوها له ما تحسبوا عليه يا اخي شد هين انت قال انت قالوا هين هذا الخلق والله خلق نبيل نحتاج على مستوى نسائنا ان نصبر بلطف نتعفو على مستوى جيراننا على مستوى أرحامنا على مستوى علاقاتنا الاجتماعية، على مستوى العمل في إطار العمل وفي بيئة العمل، في إطار الصداقات، في إطار جميع العلاقات الإنسانية نحتاج إلى إعمال هذا الخلق الرفيع الذي قال الله عنه وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يزول بقدر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إنت قال زول بيعفوا ذا زول هين زول يقول لك من جوا سامحتك سامحتك ده هير يا خي أنت قد تظلم ولكنك قد تصير بعد ذلك ظالما لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أظلم منه في زول يكون مظلوم لكن برضو ظالم زول, زول يظلمه يدعو عليه قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الترمذي من دعا على ظالمه فقد انتصر البدعو على الزول الظلم انتصر وأخذ حقه في زول يدعو عليه واحد أكدت مليون أبي يديك لها يقول يا الله تبشتنوا وأشوف ذي عيني وتوريني فيه وفي عياله ده في مليون الشغل ده شغل مليون حسن؟ الدعا ده دعا مليون يا زول تخاف الله يده ده مليون ده أقله في مليون يقول لك يا الله بشتنه ويتكسعه ويا الله اتسنحت لابين السما لابين الوطاع ده في ده مليون ده والله دي دعوة مليار دي دعوة مليار في مليون اتحس ما ظالم برضه لأنك تجاوزت في الدعاء دعيت على أكثر من الشدار ومن خوزعتو ياخد يخد مليون ده ما تخاف الله يته الدعاء لا دعاء مليون وكان خليته ل الله حسن وكان دعيت عليه تدعو عليه وقدر المليون دي أو قدر العشرة المليون دي ما كنت بحله كثير قدر ده وبعد ذلك يقول أنت وريني فيه وفي عياله حس عياله مالو عياله دخلوا شمينا أنت صرت بذلك ظالما ظلمت هو ظلمك أنت وأنت ظلمت عياله بغير سبب بعض الناس يظلم فيتجاوز عن حقه ويتعدى الحدود الشرعية ويصير بذلك ظالما أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلة اللهم طهر قلوبنا واصلح ذات بيننا, وألف بيننا واجمع صفنا ووحد كلمتنا وانصرنا على عدونا يا رب العالمين اللهم اجمع المسلمين على الحق والدين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين اللهم أصلح أمر بلادنا اللهم أصلح أمر دارفور اللهم أصلح أمر دارفور يا رب العالمين اللهم أصلحها فإنه لا يصلحها إلا أن اللهم أصلح نفوس أهلها و... و... و... و... ونفوس أهل السودان جميعا يا رب العالمين اللهم أصلح النفوس وأصلح الأوضاع وأصلح الأحوال وأصلح الأمور جميعها جميعها يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وأناpp�� على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم